إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 لا يضيع أجر المحسنين أيها المسلمون إن جيل الصحابة رضي الله عنهم خير جيل ظهر على وجه الأرض ومن بينهم صحابي جليل أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بلال بن رباح اسم يحبه المؤمنون وصوت تعشقه آذان الموحدين ولد رضي الله عنه مولا وأخيره إلى مكة وعاش فيها عبد دنيا وفجأة صدح النبي صلى الله عليه وسلم بالحق هناك من على الصفا لا إله إلا الله محمد الرسول الله وذهب عليه الصلاة والسلام إلى سادات مكة يدعوهم للإسلام فكفروا به وكذبوه وعذوه وشتموه وكان بلال يعيش عيشة رقيقا تمضي أيامه متشابهة قاحلا لا حق له في يوم ولا أمل له في غد فرعى بلال محمد عليه الصلاة والسلام فأحبه حبا استولى على سمعه وبصره وقلبه ولسان حاله يقول أحبك لا تسأل لماذا لأنني أحبك هذا الحب رأي ومذهبي فلما أحبه رضي الله عنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فانتشر خبر إسلامه في فجاج مكة فاجتمع عليه أهل الكفر وأداقوه أليم العذاب ليترك لا إله إلا الله فأبى ضربوه قيدوه بالحبال من قدمين والحصى يأكل من لحمه وعظمه فقد كانوا يخرجون به في الظهيرة التي تتحول الصحراء فيها إلى جهنم قاتلا فيطرحونه على حصاها المنتهب وهو عريان ثم يأتون بحجر متسعر كالحميم ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقى به فوق جسده وصدره فيمر ذات يوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمام بلال وهو يعذبا فقال لسيده أمية ابن خلف، أشتريه منك يا أميام فقال أميام خذه ولو بعشرة دنانير قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو جعلت ثمنه مئة ألف دينار لاشتريته منك فاشتراه الصديق رضي الله عنه واعتقه لوجه الام فأنزل الله وسيجنبها الأتقام الذي يؤتي ماله يتزكام اعتقه الصديق ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممزق الثياب يتساقط دمه ولحمه من شدة التعذيب فأخذه عليه الصلاة والسلام واحتضن كما تحتضن الأم طفلها فصار بلال سابع سبعة في الإسلام ثم بدأت قوافل المسلمين تهاجر إلى المدينة فكان بلال رضي الله عنه ممن ترك مكة وهاجر إلى المدينة وهناك في المدينة عينه النبي صلى الله عليه وسلم مؤدنا فأصبح بلال أول مؤدن في التاريخ ويا لها من وظيفة ما أشرفها ومن منصب ما أكرمه فانتشر ذكره في الآفاق منذ ذلك الوقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من من المسلمين لا يعرف بلالا ولم يكن قبل الإسلام أكثر من عبد رقيق فنات من التمر وكان من المحتوم عليه لون الإسلام أن يظل عبد تائعا في الزحام. وفي ذات يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة فيجيب بلال ويقول ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي وتمضي الأيام ولم يزدد بلال إلا رفعة ومحبة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك اليوم العظيم يوم فتح مكة يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة آلاف من أصحابه فاتحا منتصرا وتحين صلاة الظهر ويجلس الناس جموعا في صرح الكعبة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مناديا بين سائر الناس أين بلال؟ قال ها أنا يا رسول الله قال الكعبة وأدن فوقها فصعد بلال واستوى على الكعبة ليخاطب الدنيا كلها بشهادة الحق إلى يوم الدين فلما أدن بلال بكى الناس وبكى النبي صلى الله عليه وسلم سالت دموعه عليه الصلاة والسلام لأنه تذكر المعاناة وتذكر الأيام العصيبة التي عاشتها هذه الطائفة المؤمنة وتذكر فضل الله عليه وإنعامه بهذا النصر المبين إذا جاء نصر الله والفتح فتمضي الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم يموت الإمام ويحزن عليه المؤذن حزنا شديدا ولك أن تتصور رجلين متحابين وهما إمام ومؤذن عاش الحياة, عاش الحياة حلوها ومرها يسرها وعسرها ليلها ونهارها وفجأة يموت عليه الصلاة والسلام فتظلم الدنيا في عين بلال رضي الله عن أمات النبي نعم إلا أن دينه لم يموت وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق ومع بزوغ الفجر قام بلال ليؤذن فقال الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد الله لا إله إن الله أشهد الله لا إله إن الله ثم قال أشهد أن محمدا ولم يستطع يكمل فبكى بكاء شديدا وبكى الناس جميعا في بيوتهم في المدينة وحضر الصحابة رضي الله عنهم المسجد فقال أبو بكر ما لك يا بلال قال يا أبا بكر لا أؤدن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله من يؤدن لنا قال اختاروا لكم مؤدنا وحمل رضي الله تعالى عنه إلى بيته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إن ربي كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ثم جاء بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له يا خليفة رسول الله أردت أن أرابط في سبيل الله حتى الموت فأذن لي في الغزوم فأذن لهم فذهب بلال إلى الشام والتحق هناك بجيوش المسلمين وتمر الأيام وتمضي السنين ويموت أبو بكر الله رضي الله عنه وأرضاه ويتولى الخلافة من بعده عمر وبلال ما يزال مرابطا في أرض الشام مع جيوش المسلمين ويفتح الله على المسلمين بيت المقدس ويأتي الفاروق عمر بن الخطاب خليفة المسلمين من المدينة بدابته ومعه مولاه ليستلم مفاتيح بيت المقدس ويجتمع عدد من كبار الصحابة من أهل بدر وأهل بيعة الرضوان أساتذ الدنيا كلها جاءوا لحضور هذا اليوم المشهود وتحين صلاة الظهر فيتذكر عمر رضي الله عنه تلك الأيام الخوالي التي عاشوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عمر لبلال أسألك بالله يا بلال أن تؤدِّن لنا فقال بلال اعفني يا أمير المؤمنين فقال الصحابة اتق الله يا بلال سألك عمر فقام بلال يتحامل على جسمه فقد أصبح شيخا كبيرا وارتفع صوته بالأذان فإذا بصوت عمر رضي الله عنه يسابقه بالبكام ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكام إن بلال رضي الله عنه ذكرهم شيئا ذكرهم تاريخا ومعلما وقائدا أحبهم وأحبوهم فما أعظم الذكريات وما أجمل ك الأيام التي عاشها أولئك المؤمنون يتمتعون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون عنه الوحي من السماء وفي ليلة من الليالي وبينما بلال النائم إذ به يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيقول له ويعاتبه هجرتنا يا بلال ألا تزورنا في المدينة فذهب رضي الله عنه إلى المدينة ليزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصل إليها ليلا فوجد الناس نياما فحان أذان الفجر ولحكمة يعلمها الله تعالى تأخر مؤذن المدينة ذلك اليوم فصعد بلال المنارة وأذن للصلاة حتى إذا وصل إلى محمد الرسول الله انفجر بالبكاء وقام الناس في المدينة على صوتهم وكلهم يقول هذا صوت بلال؟ نعم إنه بلال بن رباح فأخذ الناس يبكون مع بكاء بلال رضي الله عنه وتتكرر المشاهد ويتلاقى الأحبة ويأتي بلال من جديد يعانق أصحابه وأحباب يُعالقونه في مشهد عظيم من مشاهد الحب والوفاء. انتهت مهمة بلال في المدينة وعاد إلى الشام ليكمل طريقه. وهناك وفي أرض الشام أتته المنية رضي الله عن. وعندما حضرته الوفاء صار يقول وهو يحتضر غدا نلقى الأحباء محمدا وصحبه. فمات بلال سنة عشرين من الهجرة في بلاد الشام مرابطا في سبيل الله كما أراد. وهناك وتحت ترى دمشقا رفاة رجل من أعظم رجالات هذا الدين يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورام كما أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتفضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع لضاك يا رب العالمين اللهم اصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم وأمن خائفهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا سميع الدعاء كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا ووالدينا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وعلى والدين وعلى جميع المسلمين وصلِّ اللهم وسلِّم على محمد